صلوات شريفة مباركة تسمى صلاة الكوسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في علم الله تعالى أصل وسلم على روحه في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى اسمه في الأسماء اللهم مم صلّى وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة والشفاعة والكرامة والنبوة والرسالة صلاة دائمة إلى يوم القيامة وصلّى وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبها من الشمس والقمر عدد حسنات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسن وحسين رضوان الله عليهم أجمعين وعدد نبات الأرض وأوراق الشجر وصلي وسلم على سيدنا محمد عدد الرمل والحصا والمدار وصلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد من حج وعتمر وعدد ما يضلع عليه الشمس والقمر وصلي وسلم على سيدنا محمد السند الأعظم والسيد الأكرم وصل وسلم على سيدنا محمد صاحب المقام الأنبر والوجه الأقمر وصل وسلم على سيدنا محمد صاحب الجديد أزهر وصاحب لواء الحمد في المحشر والتاج والمغفر وصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل وسلم على سيدنا محمد صاحب الحوض والكوثر والمهراب والمنبر عدد الرم وقطر المطر وعدد معجزاته التي لا تحصر وهو النبي المفتخر قلم تسليما وصل وسلم على سيدنا محمد صاحب الحظ والكنثر والمحراب والمنبر عدد الرمل وقطر المطر وعدد معجزاته التي لا تحصى وهو النبي المفتخر فسلّم تسليما